قبلك وبالآخرة هم يوقرون هؤلاءك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون اتَمَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كنا فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما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 واختلاف في الليل والنهار والفلكة التي تجري في البحر بما يفع الناس والفلكة التي تجري في البحر بما يفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها منها كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحب المسخر بين السماء والأرض لأيات لأيات الليقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل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 الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لهما في السماوات لهما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عيده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 لا فصاملها لا فصاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغون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 ها ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا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 مولانا وارحمنا ان اتم مولانا اه فانصرنا على القوم الكافرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارفلان من الله لا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 الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، والله عزيز لا تقاوم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله, إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِصْطِ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عُوذٌ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُرِّ ما مالك الملك تؤتى الملك ما تشان وتوزع الملك مما تشان وتعز من تشاء وتعز ما تشان وتذل من تشاء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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا، فلن يقبل منه، فلا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا لا انت سبحانك سبحانك اني كنت من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له, ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له وليا من الذل، وكبره تكبيرا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحصدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ أم يحصدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد أتينا لإبراهيم آل الكتاب والحكمة. فقد أتينا آل آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضرر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلراد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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا لآذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إعترني إن أنا أقل منكما لو وولدا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وان الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لم ما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين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 لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ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 عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قومنا أجبوا داعي الله أجبوا دعيا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب ويجزكم من عذاب أليم.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 أشواظ من نار ونحاس فلا تلتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Vei yemseşken Allahı bızdır, fala kâşfı lehû illa hû. Vei yemseşken bıxir, fahu ala kulli şeyî qadir. Ağuz والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحدا لو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان محيط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 من <تصفيق> طين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما زكن في الليل والنهار، وهو السميع، وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيات تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، فقل حسبي الله لا إله إلا هو.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 Oh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 يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم الا ان الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون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 طِب ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لولا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أعجمي وعربي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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين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 فَجَعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مّن ثُرَاةٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أخرج المرعى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا زنزلت الأرض زنزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها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 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَبْيِرٍ عُزُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظٌ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ عُزُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وحفظناها من كل شيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما وحاق بآل فرعون سوء العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بِاللَّهِ بالله من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم إن كل نفس لما عليها أحافظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنت تُعْبَدُونَ أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يهلك ولم يكن له كفوا أحد.